يمتع يمتع علينا يا عزيز الروح ما يحمل فراقك فادى القلب مجروح طول غيابك يحمل فراقك فادى القلب مجروح يا شو صارت بعيده يا الشوف تدعيده شو صارت بعيده امتى تجي وتعود وتفرح احبابك انا كنت بدي واتعور من الحلقه اوه اوه نور النظار ينسول عيني لما اشوف طال الوعان بترطط يا شفيتك نور النظر بيتبصر عيني يا المهدي شو طال اللوات بنتظر لي يا حين شفتك النظر بيتبصر عيني يا المهدي شو طال الوقت نترطر لي يا المهدي يا, يا زهرة الداماني يا المهدي يا الغالي يا زهرة الاماني امتى تجي وتعود ويتفرح احبابك امتى تجي وتعود ويفرح احبابك الورد شو حولك يا حبيبتنا ترى الاسكريا يا ايت الرحمان اش يا تنظر يدك ما الرحمان اشياء تنظر جيدك ما تحمل غلط غيان اظهر قرب يومك شوف و معلومك امتى تجي وتعود ويتفرح احبابك امتى تجي وتعود وتفرح احبابك <تصفيق> اشوفك سيدي وتشفك الفخار وترشحات حدر جدك عليك الله يا يوم اشوفك سيدي وتشفك الفخار وترشحات حدر جدك عن القرار يا يوم اشوفك سيدي وتشفك الفخار وترشحات حدر جدك ويترد حرب خيبر اصبح مثل الحدار ويترد حرب خيبر اصبح تجي وتعود وتفرح احبابك امتى تجي وت تفلرج يا المنتظر وتفرح المظلوم وجفك تزيل الشدد والساند المظلوم تفلرج يا المنتظر وتفرح المظلوم وجفك تزيل الشدد والساند المظلوم ويتنشف الدمع وين صوتك يسمع ويتنشف الدمع وين صوتك يسمع امتى تجي وتعود وتفرح احبابك امتى تجي وتعود وتفرح احبابك العرب. اتاب الرادود الحسيني احسين العرض اشرف على الاخراج والهندسة الصوتية محمد جاسم الكربلاء